يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد تكرار في سياق تفسير آية الكرسي التي هي أعظم آية في القرآن وقد سبق أن قلنا إن كل شملة هذه الآية الكريمة تكتل قاعدة من قواعد الإسلام العظيم ابتداء من الجملة الأولى التي هي تعبر عن كل رسالة من رسالات في ضمنها كل الرسالات جاءت بها الا وهي الله لا إله إلا هو هذه الكلمة كل رسول وكل نبي بعث به وهي بالنسبة لك لكل الديانات بل أقول وخصوصا لان الديانة الوحيدة المعترف بها هي الديانة الإسلامية أما الديانات الأخرى فهي كلها باطله فالديانة الإسلامية نسخت وهدمت كل الأديان ما بقي لا دين نصراني ولا دين يهودي ولا دين أيدي، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان خاتم الأنبياء والمرسلين، والقرآن العظيم محى كل الكتب، فهو سيد الكتب وهو المهيمن على كل الكتب. ما شهد له القرآن بالصدق فهو الصادق، وما شهد له بالكذب فهو كاذب، ومن يشهد له لا بالصدق ولا بالكذب فيبقى في حيز. لا نصدق ولا نكذب. فقولهم بوحدة الأديان الشيء اللي كيجروا فيه الآن وهو ما يسمى بوحدة الأديان والتقارب بين الأديان الذي يدعو إلى هذا كفر بالله. ليش يدعونه؟ إلى أن نعترف باليهودية وأنها دين سماوي معترف به وأنه دين حق وأن الدين النصراني أيضا دين حق النصراني حق قل لي بالله عليك من اعتقد أن الدين النصراني هو الحق فهو كافر بالله لا يشك القرآن يعلن بأن اليهود والنصارى كفره حتى يؤمنوا بهذا الكتاب وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إن لم يؤمنوا بانك لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب كنوا أهل الكتاب اليهود والنصارى إن الذين كفروا من أهل الكتاب القرآن العمر قاسلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم بالآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من من الذين أوسوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يديهم صافرهم اذا من اعتقد أن الدين النصراني دي دين حق وأن الدين اليهود دين حق فهو كافر بالحق وكافر بالإله الحق وبالكتاب الحق وبالرسول الحق فالدعوة إلى التقارب الأديان فكأنه الدعوة إلى الإلحاد والخروج من الله ما في هذا شيء ومن دعا إلى هذا كفر بالله أفراد وجماعات ومجماعات أماما إذن إخواني أول كلمة جاءت في آية الكرسي هي الله لا اله الا الله وهذه الكلمه تعني الخضوع والاستسلام والانقياد لله فهو الحاكم هو المشرع هو الذي يحل ويحرم هو الذي يأمر وينهى هو الذي بيده كل شيء هو الذي له الحق ان يقول هذا حلال وهذا حلال. هو الذي يجب ان ننصاع له وان نعيش بجوارحنا خاضعين مستسلمين يجب ان تسلم اعيننا وان تخضع له واذاننا أن تخضع له وألسنتنا وافكارنا وايدينا وارجلنا وبطوننا وفروجنا هذه الجوايح كلها يجب أن تقضع للا إله إلا الله محمد رسول الله ما تصير إلا فيما رسم الله ما تنظر إلا فيما أحرم الله ما أحرم الله ما تنظر فيه تنظر في المسلسلات تنظر في الفكرورات في الرقصات في الويلات تسمع الأغاني والموسيقى والموبقات؟ تمشي في الظلعه اما العرق او تمشي الى محمره او الى محكمه تحكم بغير ما انزل الله وهكذا وهكذا جوارحنا ينبغي ان تخضع عمليا للا اله الا الله الله لا اله الا هو هذا سبقا قلنا ما في ما فيما نحتاج الى اطاله الكلمه الثانيه هذه قاعده <تصفيق> الكلمه الثانيه الحي القيوم وقلنا معنى الحي اي الحياه الحق التي لا اول لها ولا نهايه هي حياه الله اما حياتنا نحن هي من هي ما الذي وهبها هو فعندها حدود عند بدايه وعند نهايه ما الذي حددها هو فلا حياه في الكون الا منه هو الذي احيا الموتى وما الذي يميتهم هو فالموت والحياه كلاهما من؟ بيد الله, الله فالحياه الذاتيه الحقه هي حياته هو الاول ما عنده اخر ما هو الاول والاخر والظاهر والباطن هو بكل شيء عليه هو الاول بلا بدايه والاخر بلا نهايه والظاهر الذي فوق كل شيء والباطن الذي واكرم كل شيء وهو اقرب الانسان من حبل الوريد اذا اخواني كل الحياة كل الكائنات الحيه فهو الذي احياها وما الحل ما ندري كيف كنها كيف تدخل كيف تخرج ما ندري ما هي الموت مخلوقه ولا لا خلق الموتها والحياة ما ندري الهموس والحياة ما الذي يدري خالق الهموس والحياة ما ندري بداية ولا نهاية لكنها حقيقة ولا شيء منها نحن نرى الحياة نرى الأحياء ونرى الأموات كيف خلق هذه الحياة وكيف كن هذه الحياة وكيف تدخل وكيف تخرج وكيف تمشي ما ندري فأفواج وملايين الملايين الملايين من الأحياء تدخل في هذه الساعة، تدخل لهذا العالم، العلوي والسفلي، وملايين الملايين الملايين الملايين الملايين تخرج في كل لحظه ما الذي يدخلها ولا يخرجها؟ الحي القيوم الحي. وثم اذا قلنا هذه الكلمة الحي تجمع كل الصفات. كل صفات الله لأنه لا تكون حياة كاملة حتى يكون سميع بصير عليم خبير يعني كل الصفات تدخل فيها لا ما تكون حياة كاملة إلا إذا كان يسمع كل الأطواق ويرى كل شيء وعلم بكل شيء وقدر على كل شيء ورحيم وكريم كل الصفات تدخل في الحياة واذا في الحياة نأكسف فالحياة الكاملة يقول علماء السلفزم كل الصفات فمن من الصفات الجمع الصفات الحي وكذلك القيوم هذه الصفات الذاتيه تجمع كل الصفات الذاتيه والقيوم ماذا القيوم القائم على كل شيء الكون كله بعلوه وسفله ما الذي اقامه ما الذي يحرسه ما الذي يحميه ما الذي يحفظه ما الذي يرعاه سبحان الله القيوم اي العالم والكون الدنيوي والاخروي قائم به ومحتاج اليه وهو يحتاج الى شيء غني عن كل شيء وهو سبحانه اذا كان قائما بهذا الكون كل صفات الافعال جمعها القيوم لانه يخلق فقد الخيوم ولك مخلوقات يرزق ولك مخلوقات هو النفع ينفع ما لا حصر يضر ما يعطي بلا حدود يعني يمنع بلا حدود يرفع من شاء ويخفض من كل صفات الأفعال تدخل كما ان الحي كل صفات الناس تدخل في الحي فهنا كل صفات الأفعال تدخل لذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما ها قال أستل ال ال الاسم الاسم الأعظم يتجمع في ثلاث آيات كما قلنا في درس سابق في ثلاث آيات أي سأل الله لا إله القيوم وصرس علي عمران بسم الله الرحمن الرحيم الفلاميم الله لا إله إلا الحي القيوم وحثف صاحب عن صلوات ده الحي هذه ثلاث ايات جمعت اسم الله الاعظم الذي اذا دعى به اجاب واذا سئل به اجاب فالحي القيوم ليش كانت هذه هي اسم الله الاعظم لانها جمعت لكل الصفات فالحي الحي جمعت كل صفات الذات والقيوم جمعت كل صفات الافعال الحي القيوم ثم ستي الجملة, إيش؟ الجملة ثالثة وتكون قاعد لا تأخذه سمة ولا نوم هذا من تمام القيوميه إذا كان قائم بالكون هو يحفظ العالم العلو والسبح الله يمسك السماوات والارض ان تزولا ولا إن زالت إن أمسكهما من احد من بعده ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه فوقائم هذا يغفل هذا ينام هذا يسوع أبدا هذا يلهو لا لا تاخذه سنة, سنة يتناجم المقدمة دي النوم ولا نوم النوم هو الغرض الذي في الأرض. فالله لا ينام ولا ينبغي له ان ينام كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ساخذه سياتون ولا نملي لان هذا يتنافى القيوميه وسبحان الله النوم ياتي من الايام والله يعتنيه الايام وما خلق السماوات والارض وما, وما بينهم في سته ايام وما مسنا من لغو اليهود يقولون خلق سبحانه وتعالى خلق في ست ايام ويوم السبت رصح الحاد دون اثنين وثلاثة والاربعة والخمسة واليوم عكير خلق ونهار الحاد نهار ثلاثة كان عياس نهار هر النهار الجمعة نهار الجمعة كان عياس الساعة صحن السبت كامل من من, من, من الغروب الشمس يل يل الجمعة من عرس على الطفاه ووضع الرج على الرج وعروت بالله لعن الله عليهم عليه باليمين رد الله عليهم وقال خلق السماوات والارض في سته ايام وما خلق السماوات والارض وما ام السما من لغوب اللغوب العيا هو العيا فلابدا خلاف لياخذ عليه العال الله بزباليات كذابون الله لا يفري اعيا انما امره الى ارد شيئا هل يقول له كون فيكون هو شان خلق السماوات والارض في سته ايام ولا كان قادرا يقول له كن في لحظه يكون واش الله يحتاج الى زمان يحتاج الى مكان يحتاج الى مهلة يحتاج الى زمن لا في ولا في هاتف عدرة ها انه يخلق سماء واشه علمنا تسأني في الامور اذا اردنا ان نصنع شيئا ما تكونش فينا ما يكونش فينا ها؟ بالزربة برنا لا تسأني في فالله عز وجل الخلاق سماوات يستطيع المهم الله عز وجل يقول هذا كله يعني احنا ذو الوقت مراجعه هذا كله ثلاث لا تأخذه سنة ولا لا هذه الجملة الجملة الرابعة, الرابعة. قال فيها سبحانه له ما في السماوات وما في الارض هذا الملك بعلوي وسفلي من يملكه هو من يتصرف فيه هو من يخلق فيه ويحميه من يضر فيه وينفعه من يعطي ويمنعه من يدفع ويشفعه كل شيء بيده انما امره كله له هو القدير على كل شيء هو الخالق لكل شيء هو العليم بكل شيء فالكون له ان كل من في السماوات والارض الا اخذ الرحمن عبدا لقد احصاهم وعذب وعذب وكلهم آثمه يوم القيامة البرق كل واحد يمثل امام الله في محكمه الله نظ سبحانه وتعالى يوم القيامه ليس بينه وبين الله ترجمه كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم فيخاصمه ويحاججه ويساله وحده وجها لوجه ف... كأنه الذي يسأل ويسأل الكون عن العالم كله منذ خلق آدم إلى النفق في الصور يسألون في مقدار نصف نهار من أيام الدنيا ولا يشغله طائف عن طائف هذا هذه اللحظة أو هذه الساعة نسؤول فيه إيش المغاربة أو المغاربة والجزائريون وثم في الساعة فلانية نسؤولوا إيش النس السعودية والنس في الخليج وإيش هذا؟ لان الله سبحانه وتعالى يرزقهم في مره واحده يرزقهم ما شغلهم المغرب عن الله انا ان اسي عن اسيا وعن اوروبا وامريكا وايش شغلوا هذا عن هذا في ان واحد يرزق الكثير بعض البلايين وبلايين بلايين لا اكثر في تلك اللحظه يفقر الاخرين وفي تلك اللحظه يحيي اقوام وفي تلك اللحظه يميت اقوام لا يشغله شان عن كل يوم هو شأن لا يشغله هذا عن كل عفه من الذي يشغله شأن عن شان هو الانسان اما الله لا لا يا اخي الكريم فكذلك هنا يقول له ملك السماوات والارض هذا الملك ملكه اذا الملك اللي عندنا تارك تلك الملكة ولا جلابسك اللابسك اللي عليك واش ملكك واش ملكك بالصح وعينك اللي عندك واش ملكك بالصح ملك من ملك الذي اعطاها واش تساهاكا يا قديا ساهاكا وقول لي شكله خلق قال لانا كان عارف واحد المصنعنا مزوئي لي هدأني عيني كتعرفش مصنعك عطاك وينك عطاك لسانك عطاك فكر قصوتك كتكتعرفو لي لأ ما تعرف شكله اعطاك صحيح. كل شيء يقوله عندك ملك كده شيء ما تملك من مال ما تملك من عقارات مليارات سيارات كذا ديال دمنا جين ملا المالك الحق لأنه ملك السماوات والارض له وحده له دون سواق له ملك السماوات والارض إذا الملك أنزه ما تملك له أنزع عبد وماته والعبد وما كل شيء ولا شيء والدليل على هذا غدا سموح عن المليارات اللي ماتوا عن المليارات سبعين مليار ثمانين مليار مئة مليار مات وشدة كفن والكفندام لمن مقسم المليارات الله يقول فيها فلان يد ثلث وفلان سدس اللي يقسم والمال شو اللي يقسم فلان يد النصف وفلان يد سدس وفلان ربع السدس كذا كذا فلمن يقسم والمال فانت يا اخي الله شعرك هنا بان ما تملك لمدير جعلكم مستخلفين فيه وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فاتكم مجرد خلافه الله استخلفكم في هذا المال واتوهم من مال الله الذي اتاكم فالمال الذي عندكم ليس لكم وانما هو انتم حبائي فقط واللي هكذا يبغي ان يراعي شروط المالك الحق الملك الحقيقي اخطيت رأي شروطه هذا المال تتصرف تبقى شروطه في شروط ودعم في الكتاب هذا الكتاب لك هذا من الفلم حتى الناس ليه لكي نعم ثم ماكي يوريكي تصرف المال وحتى عينك اللي اعطالك مشي ديالك، وفكرك وودك ورجلك وكاد الى كل جواله مش ديك يتصرف لكي اعطالك مليا والله ستبشين عندهم يقطع عن يماك الونين ايه قطع عن ملك الناس رب الناس اله الناس ثم منعه شيء ربي حسن وثم يود مجرم لو يفسد من عذابه يوم إذ بنيه وصاحبته وأخيه وقصيلته التي سويه ومن في الأرض جميعا ثم يجيه وما فيه كلا وعلا. والله مشت كلا إن على الرجل نزاعه للشواه. لأن عماس ديك تقلع الجلدة عن الأبعام وتحرق كل شيء تدعو من أطباره وتولوه جماعه فوحه اجمعه وحاط وحسنه واعداده قال شحال عندك لباليوم كيت نفسه شحال عندك شو تقول الوعد نعماس القيمة للإنسان شحال عنده البلغة شحال عنده مالو كمتك نعماس ومنزل ذكر في المجتمع الذي سعجوا منه مقدر ما سملك من المليئ الرأس جمع, جمع مالا وعزدا يحسب أن ماله أغلادا واحسن مع رأسه قال حفيظ الله شوف خالق الملكول متصرف فيه كيف شاء نقول رواي يعمل ما تطيعش اجتدى ما درش عليه والو ولا صايب تشوف ريما هذا الكلوفي على الكلوفي الاخر وشغلك هذا قد بعضه شغلك كانقوله او خصن له لك تاكداشي وشغلك تلعب تلعب جلع تلعب ولا تلعب البوبا ماشي شغلك هذايا لا لا لا الله من لا لا لا قائم بملكه لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا السماوات والأرض أنا لا لا لا لا لا لا لا لا عندنا لا لا لا عندي لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لي لا لا الله لا غير لا لكم واحد لا لا لا أنتي ولا واحد تردد وسموه بشميب قل سقوشي جوعانين. جزء ما بالاله الحمد لله صل الله عليه وسلم سبحانه وتعالى الذي سبحانه وتعالى والملائكة سبحانه و... <تكلم> الذي السلام عليكم جزاكم الله احسن جزاء اللهم وفقنا جميعا.